الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدن الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام, لام. تلك آيات الكتاب وقرآن الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعون ويلههم لمن فسوف يعلمون وما اهلكنا من قرية الله ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون وقالوا يا إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إياك كنت من الصادقين. لا تنزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا مضرين. إن نحن نزلنا الذكر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 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت بصارنا بل نحن قوم وَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ عَالِيَةً فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا مُزَكَّىٰ نَظَرِينَ وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شيطان رجيم لا من استرق السمع فأتبعنا شهاب مبين ولن ضمدناها وأنطينا فيها رواصي وأنبتنا فيها وعبتنا كل شيء إلا وجعلنا لكم فيها معيش لَنَسْتُمَّ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّلْكُومٍ اللهم الحمد لله رب العالمين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 لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه, فأسقينا كموه ما له بخازين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاثرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم أليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجامل خلقناهن طغلاً من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرًا إني خالق بشرا من صلصال من صلصال من سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين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 ما له موعدهم لها سبعة سلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من ذل إخوانا على صر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبه عبادي أن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 قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجه إنا نبشرك بغلام أليم قال أبشرتموني على والسَّيِّ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُم مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَطْلُط مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِلَ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ المرسلون قال إنكم قوم كرون قالوا بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإننا صادقون فاسري بأهلك بقطعهم من الليل واتبع أدبارهم, واتب أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانظوا وانظوا حيث تموهون هؤلاء أن باب هؤلاء مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تخدقون وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُوا عَلِمَ أَوْ لَمْ نُنْهَكَ لِلْعَالَمِينَ أَلَهَا أُولَئِكَ إِن إِنَّهُمْ لَفِي يَعْمَهُونَ فأخذتهم الصيحة مشيقين فجعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمترسمين وإنها لبسبيل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 ما مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا من الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما ليلهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فَأَصْبَحَ الْصَّفْحَ الْجَمِيلُ فَأَصْبَحَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ مِنَ الْمَثَانِ عينيك إلى ما متأنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك للمؤمنين وقل إني ما تمر وأعلم عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله ناخر فسوف يعلمون ولقد أنك يضيق ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله الحمد لله رب العالمين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 مال الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى ما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمه على من يشاء من عباده على من يشاء دفع ومنافع ومنها تاكنون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى لم تكونوا بالغيه لم تكونوا بالغيه إلا بشق ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحميل لتركه وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله أصل السبيل ومنها جاهل ولو شاء شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاناب من كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذر لكم في الأرض مختلفا الوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون والذي صخر البحر لتاكلوا منه لحما قريا لتاكلوا منه لحما قريا وتستخرجون وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك نواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم ولعلكم شكور الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نلقي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والقى في الارض رواسي تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أَفَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلَقَ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ وَإِن تَعْبُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمًا وَاللَّهُ يَعْذَو مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ بِالْرَحِيمُ I'm الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا ربكم قالوا قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة يوم القيامة ومن أوزار الذي وأتاهم الدكتور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 أو ماذا أنزل ربكم طالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين يجزل لهم الطقين الذين تتوافهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة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 ما كانوا به يستهزئون، وقال الذين أشرحوه لو دوني من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله نعبد الله جتني بطعه ان هد الله ومنهم من حقت عليهم الضلال فصيروا في الاضافا غروا كيف كان المكذبين يا على مداهم فان الله فان الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآمنوا بالله دهدا إيمانهم لا يباث الله من يموت بلا وعدا على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 في الدنيا حسنة ولا أجر لا خير أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبّوا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يحائلين فاسألوا الذكر إياكم لا تعلمون بالبيانات والضرب وأزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولألهم يتفكرون أَفَأَمْنَ الَّذِينَ فَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أي يخصف الله بهم لنا الله بهم لفظ أو, او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فماهم بمحجزين او ياخذهم على تخوف فإن ربكم لا أوف رحيم أولم يروا ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله, يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا سجدا لله وهم السموات ولله يصدُد ما في السماءات وما في الأرض وما في الأرض من لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما ينالون الله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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أنتم مَا